فكره يصدر كل خطاب وبفضله يتنعم أهل الجزاء والفواب الحمد لله الذي باسمه يشفى كل داء وبه تكشف كل غمة وبلاء وإليه ترفع الأيدي بالتضرع والدعاء في الشدة والرخاء سبحانه هو السامع لجميع الأصوات على اختلاف اللغات تقدست أسماؤه وصفاته إلهنا إلهنا يا من أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة ووعدتنا بالإجابة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 ولا يقضى عليك إنه لا يذل مواليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت, تبارك وتعاليت لا من ولا من نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك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 وقواتنا أبدا ما أبقيتنا وجعله الوارث منا وجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل نصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبرها مننا ولا ما بلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل لي هي دارنا وقرارنا نا کرارا نل تلیہ نا بدنو لا بدونو بنا ملا خوفا والیا اور ہم اللہ کا انا و حب وحب من يحبك وحب بل عمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأهل سماواتك وانشر حبنا في أرضك اللهم اجعل حبنا لك احب ایلینا من كل حبيب واقرب ایلینا من كل قريب واجعل حبنا لک احب ایلینا من حب الام لولادها ومن حب والسقيم للعافية اللهم اجعل حبنا لك أحب إلينا من أنفسنا ورغباتنا ووالدينا وزوجاتنا وذرياتنا وأموالنا ومن الناس أجمعين اللهم اجعل حبنا لك احب الينا من حب الماء البارد على الظمأ اللهم اجعل حبنا لك يملأ حياتنا يملا حياتنا ويمنع عصياننا اللهم اجله حبا يقربنا من قلت فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون اللهم إنا نشهدك أنا نحبك نحب ورحمتك بنا إلهانا يا من قلت لنبيك موسى وألقيت عليك محبة مني اللهم ألقي على هذه الجموع محبة مني يا أرحم الراحمين رجالا ونساء شيبا وشبانا كبارا وصغارا إلهنا لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد أحببتنا ورضيت عنا وتجاربتنا استعنا وفرجت همنا وشفيت سقيمنا ورزقت عقيمنا وزوجت عقيما ورحمت ميتناك وقضيت ديناك وسترت عيبنا وهديت ابنا انا وهديت ابنا انا وهديت ابنا يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك قلوبا تحبك وتحب خلقك قلوبا نقية من الأحقاد قلوبا نقية من الحسد والغل والكراهية والكرامة والكبر والغرور والقطيعة والقطيع نعوذ بك اللهم من القطيعة إلهنا من حضر جمعنا هذا من الرجال والنساء وبينه وبين أحد من أهله وبينه وبين أحد من أهله أو أقاربه قطيعة وهجرانا اللهم لا تقطع عنه رحمتك اللهم لا تقطع عنه رحمتك اللهم تب عليه اللهم تب عليه تب على القاطعة تب على القاطعة اللهم إنا نسألك في هذه الساعة في هذه الساعة يا من قلت للرحم وهي معلقة بعرشك ألا ترضين أن أصل من وصلك. وأقطع من قطعك إلهنا وغوثا اللهم إنا نعوذ بك من قطيعة والدين ومن قطيعة زوجاتنا ومن قطيعة ابنائنا ومن قطيعة أهلينا وأقاربنا وأحبابنا اللهم صلنا ولا تقطعنا صلنا يا ربنا ولا تقطعنا اللهم ردنا إلى والمسلمين ردا جميلا ردا جميلا إلهنا من نوى هذه الليلة من نوى في هذه الليلة التوبة من القطيع من نوى في هذه الليلة التوبة من القطيع وعزم على وصل من قطعه اللهم جازه بأفضل ما جازيت واصلا عن صلته اللهم يا ربنا بارك له في عمره بارك له في أهله بارك له في ماله بارك له في جميع أحواله برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا إلهنا نسألك بحبنا لك وفي ليلة الحب هذه أن تكافئنا بعتق رقابنا من النار اللهم اللهم إنا لا نتحمل نار الدنيا فكيف بنار تذوب فيها الجبال اللهم رحمتك اللهم, رحمتك اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم لا تجعلنا لا تجعلنا للنار حطبا ووقودا لا تجعلنا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطانا وعندنا وكل ذلك عندنا تب علينا يا تواب ارحمنا يا رحيم ارطف بنا يا لطيف اللهم انا نسالك أن ترحم فقيدنا اللهم ارحم فقيدنا الشيخ زيد والشيخ مكتوم ومن مات من حكام الامارات وموتانا وموتانا وموت المسلمين اللهم ادم على ولي امرنا عافيتك اللهم توجّه بشفائك اللهم وفقه والله اللهم وفقه وحكام الإمارات وولي عهده الأمين إلى ما تحبه وترضاه اللهم أمن هذه البلاد اللهم امن هذه البلاد اللهم اكفها شر كل ذي شر اللهم اكفها شر كل ذي شر اللهم من ارادها بسوء اللهم لا تبلغ امانيه اللهم لا تبلغ اللهم عامته كما اللهم عمده كما داء واحرص ديار المسلمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصيفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي